وَالْقُرُوءِ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عادٍ وَبَأَؤَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا تَخِذُونَ مِنْ سُّهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا فاذْكُرُوا آلاء الله وَلَا تَعْسِرُوا في الارض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعف اٰمَنَ مَنۡ اٰمَنَ مِنۡهُم اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صَالِحًا مَّرْسَلٌ مِّنۡ رَّبِّه قَالُوْا اِن وَلَلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آسِنْ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَهُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اُتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فأخذتهم رجفاً ففأصبحوا في دارهم جثيم اتَّعَلَّى النُّجُومَ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَا كِنَّ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ